أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُغْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْدِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ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 ندقوا منهم تقا ويحذّك الله نفسه وإلى الله المصير قل لا تخف ما في صدوركم أو تبذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير